Book 2. Kahdeksan Sabatun verbien mennyt muoto, yksi maadi al al musaida, wahid el al musaida, لقد كان علينا أن نسقي الورود. لقد توجب علينا أن نسقي الورود. لقد كان علينا أن نرتب الشقة. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة.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 من الذي كان عليه أن يودع؟ من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ كان بيتي من عائقيين قطين. من الذي كان عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ كان بيتي من جنالا. من الذي كان عليه أن ياخذ القطار من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار ما <تصفيق> ام هلونيت ياهدا بيتكاكسي لقد أردنا أن لا نبقى طويلا لقد أردنا أن لا نبقى طويلا ما ام هلونيت يودا ميتان لقد أردنا أن لا نشرب شيئا لقد أردنا أن لا نشرب شيئاً. ما أمة حالنا تهيرته؟ لقد أردنا أن لا نزعجك. لقد أردنا أن لا نزعج. من حال سبحة بحهلي مسجوري؟ لقد أردت أن أتصل للتو بالtelephone. لقد أردت أن أتصل بالtelephone. مينا أهلوسين تلата تاكسين. أردت أن أطلب سيارة أجرة. أردت أن أطلب سيارة أجرة. سيلا مينا أهلوسين منك قتين. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. Minä luulin että halusit soittaa vaimollesi. Fakartu annaka aratta, an tukhabir zaujatak. Fakart annakka aradet an tukhabir zaujatak. Minä luulin että halusit soittaa numero Fakartu annaka arattaa an tutsila فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. مينالولين التهلوس الطلعة بيتزا. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا.